يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابِهِمْ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِنْ يتخيرون ولحن طير مما يشتهون وعور عين كأمثال النؤلء المكنون جزاء بما كانوا يحملون لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلا تَأْثِيمًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ سلاما, سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أي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 ما لما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحين العظيم وكانوا يقولون ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل ان إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم